بسم سين الرحمن الرحيم الحكيم لمن الله يا والقرآن المرسلين إن الم صراط إنك على مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أ ن ذ ر آ ب ا ؤ ه م فهم غافلون لقد حق القول على أ ك ث ر ه م فهم لا يؤمنون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 اذ أ ر س ل إ ا ن ز ز ث ث ا إ ل ي ه م اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إ ن ا إ ل ي ك م مرسلون قالوا ما أ ن ت م إ ل ا بشر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 エー ا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم و م س ن ك م, ن م ا عذاب اليم قالوا طائركم معكم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 اتبعوا من لا ي س أ ل ك م أ ج ر ا وهم مهتدون وما لي لا أ ع ب د الذي فطرني و إ ل ي ه ترجعون أ أ ت خ ذ من دونه إ ن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ن إ إذا ل قيل ادخل ل مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إني قيل ا ل ج ن ة قال يا ليت قومي يعلمون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 ومن اهل الكتاب جميع والسنه والسنه والسنه والسنه و ا ل ي ن ه والسنه والسنه ا ح ب ا ف م ن ه ي أ ك ل و ن وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ل ي أ ك ل و ا من ثمره وما عملته ايديهم أ ف ل ا يشكرون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 إن ن أ ت م إلا في ع ل ا ل م ب ي ن و ي ق و ل و ن متى هذا ا ل و ع د إن ك ن ت م ص ا د ق ي ن م ا ينظرون إ ل ا صيحة واحدة ت أ خ ذ ه م وهم ي خ ص م و ن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 موسوعه ك م النابلسي للعلوم الاسلاميه أ اسماء ا ج ر م و ن الله م أ د إ ل ي ي ك م ح س ن ى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 ولو نشاء لطمسنا ع ل ه م ب م ا ك ا ن و ا ي ك س ب و ن ولو نشاء لطمسنا على أ ع ي ن ه م فاستبقوا الصراط ف أ ن ا يبصرون ولو نشاء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 فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ي أ ك ل و ن ولهم فيها منافع ومشارب أ ف ل ا يشكرون ن واتخذوا من الله آلهة ل ع ل ه م ي ن ص ر ا ب ل ا ي س ت ط ي ع و وهم ن نصرهم ل ه م م جند ح ض ر و م ف ل ا يحزنك ق و ل ه م ي ن ا ل م م ا يسرون و م ا ي ع ل ن و ن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 شيئا أن يقول أن له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و إ ل ي ه ترجعون